مهما شربتم. عذب ماء فاذكروني. فانا السبط الذي من غير جرمين. قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا. سحقوني ليتكوم فيه. يوم عاشورة. جميعا تنظروني شيعة نصب المآتي والعزال مصيبتي اذكر تعفير خدي بالتراب وذبح. لا شربتوا ماء يذكروا للعطيش. ترى الحسين عطشان هل تستطيع ان تسقيه بدموع عينك? يذكرون العطيش فتمح جديد. زدون الكربل والكل يسكوا بعض لو تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي طريح خد بتوسي الترايب قدن توسع الدرع اللي تسي احكم عويض وكم ولد ليقض قبني لبي اح ذا يبقى وهذا ارفع جث وا حسين شيعتي واللي كسر ظهري ونحل باللذى وحد الدين من طاح يم النهر شال اللي وا صل الدين ما اول النجوم ومخ الزوار ولد فم دطاي شيعتي شيعتي واللي علي الاكبر وان اصوات الشباب ها اراسون الحسين في شبابه في ولده في بلدة كبده. شيعتي وبليها للاكبر محل من الجسد. ايب الشباح ملعن لن يعرف نراها. راح الجلاد كامل. علد الخلق مثلي يا ولاي يجذب الولنة ويعالج نور عين يرويح شيعة الشيعة العزيم يوصلكم خبر عم وعليم شدك بعد ابا عبد الله طفلي عبدالله وين الامهات الرواضية الامهات الحواضين طفلي عبدالله على صدري وين فرع نحرم ابيات الدعاء واسألك الدعاء هذا عن لسان حالك مو الحسين خاطبك انت بعد خاطب الحسين و الله ما تايه ما على اهل المجيد ما تايه يا ماتا يا ابو حق اللي شابه بالذنين ما يا, ماتا يا يا حق لا للصوت على المظلوم مات افرغ كل يوم يا عزيزي في كل عام لنا بالعشر وائت